بسم الله الرحمن الرحيم دبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيطلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل Mess